أُولَئِكَ الذين لَعَنَوْمُ الله وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ وَمُلَّاهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَيْ بِرَأِي مَالِكِ التَّابِ وَالْحِكْمَةِ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَعْمَلَ بِي وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَ وَكَفَأَ بِجَنَّةٍ مَسْعِيرَةٍ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّين نارا كلما نضج الجلود أم كلما نضج الجلود أم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب إن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 أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ينعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولّوا الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا